عندما يضيع أمن المواطن تم القبض على اللصوص فاعترفوا دون إكراهم بجريمتهم وأنزل الله حكمه في السطو المسلح أو الإرهاب الموجه ضد الدين أو الشعب أو الوطن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 ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فنفذ صلى الله عليه وسلم الحد فيهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وفعل بهم كما فعلوا بالراعي تطايرت أخبار العقوبة الرادعة فأدرك الوثنيون الذين اعتادوا السلب والنهب أن الدولة الإسلامية المتسامحة العادلة التي أنشأها محمد صلى الله عليه وسلم غير قابلة للاستغفال وأنها محصنة بقيادة واعية محصنة بتشريع جنائي صارم لا يجامل فيه حتى أبناء قائد الدولة الذي يعلن والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قائد يعتبر مجاملة المجرمين أول مسمار يدق في نعش الأمم فيقول إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والهلاك هنا ليس حجارة من السماء ليس خسفا أو مسخا أو طوفانا الهلاك هنا هو تعثر الدولة وفشلها لأن الشريف إذا تغول تحول إلى دولة داخل دولة يعيق نهضتها ويشلها بل سيخطط لإسقاطها والتآمر عليها إذا عارضت مصالحه قطع اليد موعظة للص لأنه سيبحث عن عمل شريف ودرس لمن تحدثه نفسه فيبحث هو الآخر عن عمل شريف آخر هنا تتسابق السواعد والطاقات نحو الإنتاج تتسابق في أجواء آمنة لكن عندما يأمن اللص ويخاف المواطن يتحول خوفه مع الأيام إلى طاقة من الغضب والفوضى يصعب التعامل معها لذا جعل القائد صلى الله عليه وسلم المجرمين دروسا لتصبح دولته مهابة من الخارج بعد أن حصنها من الداخل وهو الأهم حيث كان صلى الله عليه وسلم يعزز أمن دولته من الداخل بتحصين الفرد فالأسرة فالحي فالمدينة فالدولة يسير المرء في تلك الدولة الإسلامية فلا يرى ملائكة في البيوت ولا في الطرقات لكنه يرى أمرا مدهشا